قل أذلك خير أَمْ جَنَّةُ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا لَا علينا عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لقد استكبروا في فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ ك تلا بشرا يومئذ ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أما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 naar يُحْشَرُونَ عَلَى om te جَهَنَّمَ En شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ de belangrijkste الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا ik أَخَاهُ vandaag وَزِيرًا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصرًا واذا راو كئ يتخذونك الاهزا هذا الذي بعث الله رسولا انكد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا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 وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وجعل بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فجعله مُنَسَبًا وَصِهْرًا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا wij de kile, de humus, de rumours, de rumours, de rumours, de rumours, de de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 والذين إِذَا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلَّا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا كراما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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما, فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما